وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت وقالت عجوز ناقيم قالوا كذالك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون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 وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتىحين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة وهم ينهرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا متصرين وقائما نوح من قبل